حي إليك يا الذي من قبل الله العزيز الحكيم كذلك يحيي إليك والذي من قبلك الله العزيز الحكيم لوما في السماوات وما في الارض ما هو العليم الحكيم ستقال للسماوات انفطرن من فوق ان والملائكه يسبحون ويحمدون في الأرض. إن الله والذين تخذ من دونه يولياء الله حفيظ عليهم وما أن تعلم الوكيل وكذلك أرحينا إليك القرآن الربيل لتوذرهم القرآن من حولها وتوذر يوم الجوء العربي فريق في الجنة وفريق في السعير شاء الله نجعله أمة واحدة ونقل يخرون يشاء في رحمتي وظالمون ما لمن ولي ولا نصير أما اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي ويحل الموت ولاكم من الشيء القدير وما اختلفتم فيه من الشيء فحكمه إلى الله ربي على توكلت لهم طارد السماوات والأرض يعلنكم منها أنفسكم أزواجهم نعم أزواجهم يدعوكم في ليس كمثل الشيء ورسل لهم طارد السماوات والأرض يعد سوط الرزق لمنه الشهداء ويخضر النهو كل شيء نعلم شارع لكم الذين ما وصى بنوح الذي أوحينا إليكم ما وصينا به وهم سعيسى نقيم الدماء الذي فرقوا فيه كابورا على المشركين ما تدعوهم إليه الله ويجتمعهم ويشاءوا يهدينا من جنيب وما تفرقوا الله من بعد ما جاءهم لعلم وبعضهم بينهم ولو لكن ما ترسى وخدم ربكنا يجل من ربك بينهم الذين الكتاب من بعدهم لفي شكل من ولذلك فلو أستغلك ما أمرت ويأتت من أهواء وقل أمنت من أنزل الله من كتابه ومرتنا عيدا الله ربنا وربكم لنا أعمال مواجم أعمال قنا حجبنا ويقول الله يجمع بيننا ويلمصير والذين يحاجوا في الأنباء مسجبنا وحجتهم دا حجتهم عند ربما عيهم غضاوة ولو عذابهم شديدة الله الذي أنزل كتاب الحق والميزان وما يجوك نعمل الساعة القريم يستعجل من الذين لا يؤمنه والذين أمامه وشكر منه ويعلمه أنها الحق ألا إن الذين يمعرون في السادة في ضلال مريض الله نتيف الميباد يرزقون يشاء القبيل العزيز من كان يريد حرسا يأخذ أجل في حرسي ومن كان يريد حرس الدنيا نوتي من أولو في الأخذ منه في الآخرات من النصيب أم لو شركاء شراء لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة فصنا قضي بينهم وإن الظالمين لو عذاب أليم ترى الظالمين مشرقون ما كسبوا واقع والذين آمنوا من الصنم هذه في وضاد الجنة لما يشاء وعن ربي لا قن فضل كبير ذلك لين البشر الله بعد الذين آمنوا من الصنم حدق الصلوامات إن المودة في القبر ومن يقتايف حسرة نذل وفيهاز إن الله غفور شكور يقولون اقتاع الله كذب فيش إن ويختم الأقل من ح الله الباطر وحق السنور هو الذي يقر تووب عن ماري ويعافان الصيع علم ما تفعلون وويستجيب الصَّالِحَاتِ ا الأص على حادزيد منفضتاباب معذاون شديد ولا بسلا ق مادين في الظ قير ماذاشإ يمادي خبي وبصير وهو ومن آيات خلق السماوات من الأرض وما بس فيه ما من دابة وعلى جميم ذا الشاء قديرا وما أصابكم من مصمت فما كسر أيدينكم ويعبوها كثيرا وما أنتم وزن في الأرض ما يكون من دون لهم وليم لا نصيرا ومن آيات الجواب في, في صمر أو يبقهن بما كسموا يعفى من كثير ويعلم الذين يجاعدون في آياتنا ما لهم مخيص فما أوتيتم من الشيء فما تعود حياة الدنيا ما عند الله خير وابقوا الذين منها ربي تكرون والذين اجتنبون الكبائر والاسم والفراش إذا ما قذبهم يوفرون والذين استجعون من قاموا الصلاة وعمروا الشغابين وما والذين إذا أصابهم البعض ينتصرون وجزاء السيئة سيئة السيات مثلها فمن أعفهم أصلا فأجروا الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر على ظلمي فهو أجمع السميل ان السبيل مع الذين يظهروا الناس ويبقون في ارض من الحق اولئك لهم عذاب عليم. ولا من صلى الله غفر ان ذاك من عزم الامور. وما يوضل لله فمع لهم بعد ما تغضروا الهم لما يروا اعزم يقولوا على من السبيل. ويترى ان يردوا عليها ما من, من طرف خفية. وقال الذين خاصر من الذين خسروه أنفسهم أعلمون القيامة على إن من في الزعب المقيم وما كان لهم من أولياء يسرون من ذلك ومن ذلك ما لهم يسرل استجئوا لربكم من قبل أن يأديهم الله وردهم لله ما لكم من ملجأي وما جمالكم من فإن فما أرسلنا كريم إني عليك إن الله وإن ذخنا الإنسان رحمة فرح بها وإن تصيهم سياط ما قد مد كفه إلى ملوك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يأول من يشاء يا من أسمه يأول من يشاء الذكور أو الذكور يشاء وَمَا كَانَ مَشْرَعَ قَوْمٍ إِلَّا يُظْلَمُونَ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِذَا جَاءَنَا نُزُلٌ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا فَيُقيمُونَ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ من مَا كُنتَ تَدْرِي مِنَ الْكِتَابِ وَلَا الْإِيمَانِ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا